Oh uh -huh.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 للا عبد دنيا حالك <تصفيق> الا وجهه كله يا مكان فيها ممالك الا من ترابها min ترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملك إلا قالوا يوم وهلك talzuhu, نور طال ظهور كي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 دنيا ومالك آه آه آه إلا واجهه كله هالك